الشحر ارسم بيها روحها هذه العنت وفر سوى لو حكر بالبعد شهر ارسم بيها روحها هذه العنت وفر القبلة لا لما الصوره بدها تحددت من جبيل الهيره فقت لونك وبعد ما الصوره من جبيل الهيره فقت لونك قلبها بنار قلبها بنار قلبها بنار رجل صحه حسينك يا فيها اتم صحه خلى بيها حسين نغني الحياة وارسم صورت كربلاء بحبر المامات خلى بيها حسين نغني لها الحياة حتى لو في حسين وارسم بس جفية حتى لو في حسين وارسم بس جفية الخيا الناسيه النعان صاره الانتاج لهذا العمل علي اللامي ورونسين صح يفكر على يومي يمشي ينهى وتني يقولها حشني قادر سامسي يا ابو انا بخاف ما صورة أنا بخاف ما بايين لك حقيقه راح باين لك حقيقه ومو خيال وانا جازم بينه وبين القدر راح باين وانا جازم بينه وبين القدر هذا مو نهر الفرات بالضفوف بجربه العباس موجود النهر بجربه العباس موجود النهر موجود, النهر. موجود عبي اخر صوره حطها على الشمس ايي الخوص دك صارت ثالث عبي اخر صوره حطها على الشمس ايي الخوص دك صارت ثالث كانت للاجيال ما تجبل يال و كانت للاجيال ما تجبل يال صوره حلوه نود الاسلاميه للصوتيات بإدارة المهندس لؤي البغدادي نشكركم لاختياركم شركتنا المتورعه مع تحيات شركة الخيال ميديا